ياتيني ب ز وفي ل ك ورعيه و كل حلم أ ق و م قبل اتحفاه و ع ش ق سميك ف البزارين و د ع ي ه و ق ب ل خ ط أ ي هلا خطوه تلقاه واسمك يروعني إ ل ى مرطريه واحب ملقوف ن ي سوالف ط ر ه وامر بيئتك من بعيد ولا جيه و أ ن ا لو انه في يدي ما تعداه حتى تواير ما ت ر ي تلتفت فيه تبغي تلف و ي س ت ح ل ع ق ل والجاه وصلك يخيط الصدر والبعد ي فري ه ويا بري حالي كان صديت بريئه ويلي على دري حبنا و ي ش ت ل ي ه ويلي على دري ويشور الغيب ويلاه عشان أ ش و ف إ ذ ا محبتك ترفيه والله لا كفي عنك استغفر الله والله والله ودني تعال لك أو وجيبني لك وجيبني أو صاحبي يا حبني لك اجلس وخلي ا ل أ م ا ن ي تبتديك وتنتهي لك ودني لك أ و تعال وجيبني لك صاحبي يا حبني لك خلي الأمان تبتديك وتنتهي لك مال النجوم اوطان دام س م ع ي و ن ك بعد درت هد ا ح ت م ا ن ب ل ق ا ك وبدونك ب سمتك منهو قراها وضحكتك منهو كتبها」